باب ما يقال في دبر الصلاة المكتوبة بعد السلام روى مسلم في صحيحه وابن ماجه في السنن عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثه وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام